غير المطلوب عليهم ولم بوالين امين امين عن الناس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 اللَّهُ لَا يَجْعَلُ لَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ وَالطَّاغِينَ مَالَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دونه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 فاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السميع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويبسط الرزق لمن ويقدر انه بكل شيء عليم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 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم الأمر فقيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أوردوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وَقُلْنَا مَا ت obedience بما أنزل الله من كتاب وأمرتني أعدل بينكم وأمرتني أعدل الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحا جُنَفًا لَّهُم مِّن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِقَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بِهَا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فِي ظِلَالٍ مِّنْ بَعِيدٍ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ مَن كان يريد حرة الآخرة نجد له في حره مَن كان يريد حرة الاخره نجد في حره ومن كان يريد حره الدنيا نؤته منها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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. هو الفضل الكبير